فذهب عمر الى ابي بكر يقول له مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام تماما وبه نعلم ان ابي بكر اقوى جهشا واشد تثبيتا من, من عمر وغير من باب اولى لانه صبر في مواطن الشده اكثر من صبر عمر هذا موقف والموت الثاني عند موت الرسول عليه الصلاه والسلام روما رضي الله عنه عندما قيل ان الرسول مات واعلن موته قام في الناس في المسجد يقول ان الرسول ما مات وانما يعني اغمي عليه ولا يبعثه الله فليقطع عنا ايدي رجال وارجل وانكر ذلك قام خطيبا وهو منهم ابو بكر اشد الناس في منابن مصيبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رؤيه منه نوع نوع من النشاط فخرج رضي الله عنه الى بستان له في السنه فجاءه الخبر ان الرسول مات فجاء الى الرسول ودخل بيته ادا وربطه بجسد وطمئنينه وكشف عن وجهه فاذا هو قد مات فقد فله يبكي ويقول جئ ابي انت وامي طيبت حيا وميتا والله لا اجمع الله لك عليك عليك موتتين او ميتتين اما الموت الاولى فقد مت ثم خرج الى الناس وإذا الناس قد ماجوا وهاجوا ووجد عمر يتكلم فقال له على رسلك على رسلك هذا تأم ثم صاعد المنبر وخطب الناس تلك الخطبة العظيمة التي تستحق أن تكتب بمداد الذهب فقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات يعني والتموت عبادته يعني يعبد محمد ومحمد مات اذا عباده تموت ومن كان يعبد الله كان الله حي لا يموت رضي الله عنه ثم قرئ انك ميت وانهم يميتون وما محمد الا رسول قد فات من قبله الرسل اف ان مات او قتلا قلبتم على عقابكم قال عمر فما هو الا ان قراها ابو بكر فما تقلني رجلا رجلا فبرق عجز لا لا لا, لا يقن وايقن انه الحق وهذا موطن عظيم جدا ومع ذلك ثبت ابو بكر رضي الله عنه هذا الثبات العظيم وعجز ان تحمله عمر رضي الله عنه وما اكثر من كانوا عمر في ذلك الوقت اما الموطن الثالث فانه حينما كان النبي عليه الصلاه والسلام ارتد من ارتد من العرب وعزم ابو بكر على قتاله وعرضه عمر قال كيف تقاتلهم قد قال النبي عليه الصلاه والسلام امرك لقد امرت ان تقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقيل له كيف ترسل جاءه وسانا الى اطراف الشام ونحن نحتاج اليه قال هو من يؤيد الكتاب اجاب عمر قال والله اجاب عمر قال له والله لو منعوني عناقاً ايها اجاب عمر اجاب عمر انتم تعرفون الفرق بين المنفوع والمنصوب اجاب ابو بكر عمر قال لو منعوني عقالا او قال عناقا كانوا يادونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت لقاتلت والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه الزكاه حق المال وقال في جيش اسامه والله لا احل رايه عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كانت النتيجه والحمد لله ان غلب المرتدين واخذ الزكاه من امواله وانه وبالنسبه للجيش صار ل ل لاهل المدينه هيبه عظيمه في قلوب العرب قالوا هؤلاء ارسلوا قيوشهم الى الى الشام لتقاتل اذا فعندهم قوه فهذاهم الناس فالمهم اخوان المهم هو ان ان ذكر رضي الله عنه كان أشد, تبا... أشد الصحابة جثاباتاً في مواطن الشكل نعم انتهى الوقت يقول حجاج نعم فرائد نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف و... ونرى أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى أخه ونناقش في من ونناقش في من فيما سبق ان قرناه ما هو الدليل على ان رسول الله محمدا خاتم الرسل ان هناك فرقا بين ان يدعى الى وحده الديانات على انها كلها اديان صحيحه وبين ان يدعى الى ايش الى السل والمعاهه فهذه تجوز في حالة رفع المسلمين طيب يقول المؤلف ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل من كفر برسالة الرسول كفر بجميع الرسل ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل دان دانا محمد صلى الله عليه وسلم لم ياتي يقول انه رسول بل قال انه رسول والى الناس جميع فمن كفر بارسالته فهو كافر ومن كفر بعموم الرساله فهو ايضا كافر لانه ما ما امن ما امنت بالرساله على ما جاءت به ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم انهم يتبعون له فما صار مثل اذا قالوا نحن لا نؤمن بان محمد رسول الى الخلق قلنا انتم من ان كفر بعيسى اليس كذلك كفر بعيسى وان نقولها بملئ افواهنا وانا بملي بملي ونريد ان تصل الى اسماعنا انهم كفار بعيسى وان عيسى لو خرج لاقاتل والعجب ان محمدا بشرت عيسى ومع ذلك يكذبون به ينسى يقول يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد مبشر ام ايه هل يبشر بشيء لا لا سبيل للمبشر لا وكانه يقول امن به فوقروا لكم لانه بشرهم والبشارة اختار بما يسوع هم يقولون ان ان الذي بعثنا به احمد والذي جاء محمد الجواب على ذلك من وجهين الاول هل تمنعون من تعدد الاسماء اسمه احمد واسمه محمد كلاهما ولا مانع الثاني ان الله قال فلما جاءهم بالبينات هذا يدل على انه ليس هناك نبي منتظر فلما جاءهم وجاء في المهماط يعني جاء بني إسرائيل أحمد لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مهي طيب إذن من كفر بمحمد فقد كفر بجميع الرسل إلا نوح جميع الرسل حتى من نوح طيب فقد كفر بجميع الرسل إلا من ادعى أنهم اتبعوا لا أيضا نعم ان قول ان تكبرت بمن اتبعك الدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ما عن نوح لم يكذبوا ايه معنا أن... نعم مع ان قوم نوح لم يكذبوا الا نو ولا احولن نذروا ولا نذر رسول قبل اذا كذبوا بالمصرين الذين بعده كذب قوم نوح المصريين الذين بعده وذلك لان من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل اذ ان الوحي واحد نعم فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع انه لم يسبق نوحا رسول وقال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله وينجون ان يفلق بين الله ورسله فينؤمنون بالله ولا ينون بالرسل او يفرقون بين رسل ايضا ويقولون نؤمن ب ونكفر ببعض ويريدون أن يتقنوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أن يتقنوا بين ذلك أي بين الإيمان والكفر سبيلا أي طريقا يتخلصون به من هؤلاء وهؤلاء وذلك صادق تماما على, على المنافقين المنافقون يؤمنون ببعض ويكون ببعض ويريدنا ان يتخذ بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا اي يحق ذلك حقا واعتقدنا للكافرين عذابا مهينا انتبهوا لهاتين القاعدتين الاولى ان من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل الثانيه ان من امن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع ويترتب على ذلك من آمن ببعض الشريعة دون بعض من قال لنا أؤمن بأن الصلاة فرغ ركم من أركان الإسلام لكن لا أؤمن بأن, بأن زكاة ركم من أركان الإسلام هذا كفر وجميل قال الله تبارك وتعالى أفتؤمنون بالبعض الكتاب وتكفرون بالبعض فما جزاء وميعفل ذلك منكم إلا خزن في الحياة التنية ومن ذلك أيضا من يعتقد حل الحكم بما بغير ما انزل الله ويجعله قانونا مشروعا يرجع اليه عند التنازع دون الرجوع الى الكتاب والسنه ثم هو يصلي ويصوم ويزكي نقول انه كافر ولو صلى وصام ولو زعم انه مسلم لانه امن بالتوحيد وكفر ببا نعم فهل ولونوا بان هناك نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندين الى ايه ولكن اصول الله وخاتم النبي هل انا نبي بعد وبهذا نعرف ان مسيلمة كذاب صح كذاب طيب الذين جاءوا بعد الرسول يقولون انه انبياء كذابون ايضا وما اكثرها ما يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يخرج ويقول إنه نبي يوحى إليه إنه نبي يوحى إليه أنا أسمع من يوجد الآن في أفريقيا أو في آسيا الناس يدعون هذا هؤلاء نقول إنهم كفر ومن صدقهم فهو كافر قال ومن الت عن نبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين ثم قال ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفاء راشدين فنحن نؤمن بخلافة الراشد وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نؤمن بأن هؤلاء خلفاء راشدين يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خلفوا في امتي علما ودعوه وولايه على المؤمنين يعني هؤلاء الخلفه خلفوا النبي عليه الصلاه والسلام في الامه علما في عنده من العلم ما ليس عند غيره ودعوه فهم دعاه الى الله والى دين الله وولايه على المؤمنين لهم الولاء والسيطره التامه على المؤمنين ولهذا يسمون امراء اش امراء المؤمنين فيقال امير المؤمنين عمر امير المؤمنين عثمان امير المؤمنين علي اما ابو بكر فجمع بين امرتين بين كونه خليفه رسول الله وامير المؤمنين ولهذا لا نقول إنه خليفة ولا يسأمير المؤمنين بل هو أمير المؤمنين وخليفة ولا يوجد أحد من الأمة يصطق عليه أنه خليفة رسول الله إلا, إلا من؟ أبو بكر عمر خليفة أبو بكر استخلف هو أبو بكر عن المؤمنين عثمان كذلك خليفة عمر لكن الخليفة لرسول الله هو أبو بكر وهل هو أمير المؤمنين؟ نعم نعم نعم ويدل على أنه قد يقتصر على, بعض على الوصف الخاص مع نجل الوصف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت أن نرى إخواننا ليت أن نرى إخواننا قالوا يا رسول الله أسمى إخوانك قال لأ أنتم أصحابك هل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني لا يعني بل انتم اصحابي والصحبه اخص من الافهوم انتبه لا لا يكبس عليكم الامر احيانا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لوجود وصف اخص منه لوجود وصف هو اخص منه فهنا منذر اسمك منذر مدتك واضح والعقل ادثر اولى ها معي مكشوف طيب اقول ان الرسول قال لستم اخواني ولكنكم اصحاب انما اخواني الذين اتوني من بعدي ويؤمنون بنبي او كما قال فهنا لا نقول انه لما قال انتم اصحابي نفى ان يكونوا اخوتي لكن ذكر ما هو اخص من الاخوه وهو الصحبه طيب نقول ابو بكر خليفه الرسول وامر المؤمنين ايضا وامر المؤمنين لان امرته على المؤمنين ثابته باجماع المؤمنين كل المسلمين ذا يعود كل المؤمنين يشهدون بانه خير هذه الامه بعد نبيها حتى علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفه وهو خليفه المؤمنين كان وهو امر المؤمنين جعد صراحه بانه خير هذه الامه ابو بكر ثم والعجب ان الرافضه يدعون ولايتهم لعلي وهم يكذبون علي بن ابي طالب يعني اذا قال خير هذه الامه ابو بكر ثم عمر, أبو بكر ثم عمر وهو قد بايع على بضاقه و بايع عمر يعني انه ايش كذاب فيما يقول وانه منافق بايع على ما في على خلاف ما في قلبه وهذا اكبر طاعن في ان أي من ايطال يدعون انهم اولياء وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المؤمنين فالا كل حال نحن نقول خير نعم نقول ان ان للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء خلفوه في الامه علما ودعوه وولايه فهم خلفاء الرسول في امتي في هذه الامور الثلاث الثلاثه, الثلاثة وبان ان اقلهما احقهم بالخلافه ابو بكر الصديق نؤمن بهذا انه افضلهم وانه احقهم بالخلافه اما كانوا اما كانوا افضلهم فلان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الرجال احب اليك قال ابو بكر صراحه اي الرجال احب اليك قال ابو بكر وقال علما على المنبر لو كنت متقدما من امه خليلا لاتخذت ابا بكر والخليل هو صاغ المحبه البالغ ذروته ولهذا امتنع الرسول عليه الصلاه والسلام ان يجعل له من امه خليلا لان قلبه قد امتلئ بايش بمحبه الله عز وجل طيب ونؤمن كذلك بانه احقهم بالولايه هو افضلهم واحبهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانه احقهم بالولايه لوجود شواهد اول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على قيمته في امامه الصلاه والصلاه افضل شعائر الاسلام فجعل له خليفه عليه خليفه له عليهم في اعظم شعائر دينهم وهي الصلاه فكيف لا يكون خليفه بامور امههم ثانيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على امته في قياده الحجيه سنتكم جزء من الحجاء جعله الامين اهل الحجاج والحجاج كما تعلمون واسع الدجاه جائره جمعه وساع من مدينه ممن في المدينه فجعله هو الامير علي ثالثا ان الرسول قال لا يبقى في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر مما يدل على انه الخليفه بعده حتى يسهل وصول الناس اليه لان بابه في المسجد وحتى يسهل وصوله هو ايضا الى الناس رابعاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أتته في حاجة فوعدها العام القادم فقالت ألا, ألا أيت إلا مجد قالت أأتي أبا بك وهذا كالنص الصريح ألا أنه أيش الخليفة من بعد وقال أيضاً قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بك والادله على هذا كثيره فلا شك ان ابي بكر رضي الله عنه هو افضل الامه واحق بخلافه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عمر عمر الذي حصلته البيعه بيعه ديعه يعني ان ابي بكر عاهد الى عمر بخلافه المسلمين واذا كان خلاف هو خليفه المسلمين فتصرفه في الخليفه او في توليه الخليفه نافذ ولا غير نافذ نافذ لا شك اذا توليه لعمر تولي توليه صحيحه لمقتضى الشريعه لانه ما دام خليفه تعالى للمسلمين فله ان يخلف من يراه اهلا للخلاف وهل خلف ابو بكر ابنه عبد الله او بنو عبد الرحمن او اقاربه لا خلف رجلا يرى انه خير الامه على على امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني انه لا يتهم رضي الله عنه في كونه خلف عمر بعد ذلك يقول ثم عثمان بن عفان عثمان بن عفان تولى عن طريق الانتخاب لكنه ليس انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم بل انتخاب الحق والعدل عمر رضي الله عنه شديد الورع شديد الورع وكانه عند موته لن يرى احدا بعينه احق من غيره والا لكان له اسوة بأبي بكر لكنه لم يرى احدا بعينه احق من غيره فكان يسلي نفسه يقول إن استخلف فقد استخلف أبو بقر وإن لما استخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فرعى رضي الله عنه بثاق برأيه أن يجعل المسألة شورى بين من ترفي عنه من رسول عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه يتشاورون من يتولى الخلاف وهل جعل لابنه حظاً منها؟ لا ابن عمر قال يشارك لكنه لا يشارك في الرعب يحضر الجلسات فقط تطيباً لقلبه و... وعلى هذا فنقول إن استخلاف عثمان وقع على المنهج الصحيح السليح لأنه انتخب من بين أعضاء وضعهم من عمر وهو الخليفه فهؤلاء الاضاء نصبوا بمقتضى الشيره ثم انتخبوا عثمان ايضا بمقتضى الشريعه لانهم انما انتخبوا عينوا عثمان وعاليا ثم عرضوا على علي ان يقوم بحقها وما ذكروا من شروط لكنه تهيب بذلك باذن الله ان فقبلها عثمان صار الخليفه حتى عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه لانه سلم وعاهد كما عهد غيره من بقي من هؤلاء علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه آلت اليه الخلافه بلا شك بعد عثمان ولكنه لم يكن لم تكن الخلافه في عهده محل اتفاق خرج علي من خرج لكن بتاويل في سادهم مع الله تعالى فيه وحصل في الفتن من بعد مقتل عثمان حصل في الفتن العظيمه والتفرق وجعل باث الناس بينه ولكن مع ذلك نحن نقر بان الخليفه هو علي بن ابي طالب وانه لاحق لمعاويه ولا غيره في الخلاف وبعد موت علي صار الخليفه من بعده الحسن ابن الحسن رضي الله عنه خليفه الرائي يعني خليفه لمقتضى الشريعه ولكنه لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافه بعد سته اشهر هنا تمت ال30 سنه التي قالها الرسول عليه الصلاه والسلام الخلافه بعدي 30 سنه تنازل عنها لمؤاخذ تنازلا شرعيا وله شرعي شرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك في قوله للحسن ان ابن هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين فنال السياده في الدنيا والاخره باذن الله عز وجل اخو الحسين شاركه في السياده بالاخره هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه لكن السياده في الدنيا والاخره انما هي للحسن رضي الله عنه وهو افضل من الحسين بلا شك لما له من الايادي الفاضله و امننا على المؤمنين عموما حيث تنازل عن الخلافه التي يسعى اليها اكثر الناس تنازل عنها من اجل ايش من اجل الاسلحه وحقن الدماء فهو حقيقه هو الذي فدا الناس بتنازله على الحلال فجزاه الله خيرا عن امه محمد اذا الخلفاء باش يقولهم هؤلاء الاربعه رضي الله عنه قال وهكذا كانوا في الخلافة إن شاء الله الدرس الطالب عن الصفحة التي قبلها ثم علم أبي طالب رضي الله وعنهم أجمعين وهكذا كان آه. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد وآله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من عقيدة أن نؤمن في الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وان نوم النبي ان افضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وكان كذلك في الفضل كما كانوا كذلك في الاختلاف وقد اجمع اهل السنه على تفضيل ابي بكر ثم عمر بدون نزاع ثم اختلفوا في عثمان وعلي فمنهم من قال علي من افضل ومنهم من قال عثمان افضل ومنهم من قال ابو بكر ثم عثمان ثم عثمان وسكت ومنهم من توقف لكن استقر امر اهل السنه والجماعه بعد ذلك على ان عثمان افضل من علي والمفاضله بين عثمان وعلي ليست من باب العقيده بل هي من باب الاجتهاد لكن الذي من العقيده هو الخلاف فاننا لسنا مجمعون على ان الخليفه بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يختلف احد في ذلك ومن طعن في في ذلك وقال ان علي اولى بالخلافه من عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار هكذا قال الحسن فيما اظن ان من قال ان علي افضل فقد ازرى ايعاء على المهاجرين والانصار وقذف في حيث قدم من ليس بافضل على من هو ان شاء افضل وقال الامام احمد بن محمد رحمه الله من طعن في خلافه واحد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله و معلوم ان من قال علي من احق بالخلافه من عثمان فقد طعن في خلافه عثمان ولهذا كان الرافضه يطعنون في خلافه الثلاثه كلهم لانهم يقولون ان عليا احق منهم بالخلافه فلهذا يطعنون في خلافه ابو بكر وعمر وعثمان ويقولون انها خلافه جائره وظالمه ليس لها حق ولكنهم كذبوا في ذلك ولا غ... ولا غرابه ان يقولوا هكذا لانهم لا يرون الصحابه شيئا بل يطعنون فيه جمله او تفصيلا الا ما... ما... ما من ما مسلفنا من اهل البيت المهم ان لدينا مثلين المثل الاولى الخلافه والمثله الثانيه التفضيل الخلافه على الترتيب الافي صالح ما هو وقت ثم عمر بالإجماع نعم الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عارم بإجماع أهل السنة بل وبإجماع الصحابة رضي الله عنه ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة واحد منهم بل هم الخلفاء على هذا الترفيق وأما التفضيل فقد اتفقوا على أن أبو بكر ثم عمر أفضل الصحابة حتى علي رضي الله عنه كان يخطب على منبى لكوفه بعد خلافته ويقول خير هذه الامه ابو بكر ثم عمر واحيانا يقول ثم عثمان هم في الفضيله كما راتبهم بالخلاف على ايش الا ما استقر عليه امر اهل السنه والجماعه وان كان هناك خلاف قديم في المفاضله بين من بين علي وعثمان لكن لم يقع خلاف في المفاضله بين ابي بكر وعمر مع هذين الاثنين طيب اذا وهكذا كانوا في الخلافه قد قدرا كما كانوا في الفضيله الشرع شرعا وقدرا ايضا وكذلك في الخلاف فالله عز وجل وفق الصحابه رضي الله عنهم الى ان يكون الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال وما كان الله ولا الحكمه البالغه نولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه واجدر بالخلاف هذا احتجاج بمقتضى الحكم وقد ورد فيه نقاش ما كان الله يولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه واجدر بالخلاف يا بعضنا يقول او بعض الاخوان يقول ان ليس قد ولي على المسلمين في الخلافه وفيهم من هو خير منه نقول بلى لكن ليس في زمن في زمن خير الامه صحيح انه ولي بعض الخلفاء الراشدين على الامه الاسلاميه من ليس هو خير امه لكن نحن نتكلم على خير الامه ما كان الله تعالى ليولي على هذا الشعب المختار رجلاً وفيه من هو خير منه لأن هذا تأباه حكوة الله عز وجل وأما ما بعد ذلك فلا شك أن من الفلفاء من هو أدوى وأدوى وأدوى بكثير من كثير من, من الشعوب نعم ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه نعم المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن عيون لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق وهذه مسألة يا أخواني انتبهوا لها حتى يزول عنكم مشكلات كثيرة الفضل المطلق شيء والمقيد شيء فلا يتعرضان فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق ولا يلزم من الفضل المطلق أن يمتفي الفضل المقيم فمثلا من الصحابة من هؤلاء من له ميزة خاصة مثلا الشيطان يفر من عمر أليس كذلك ولكنه لم يرد مثل ذلك في أبا بكر مع أن أبا بكر أفضل منه عثمان رضي الله عنه قال له الرسول عليه الصلاه والسلام حينما تجهز جيش العسره ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وقال من يشتري دار عروما وله جنه باشتراها من عثمان وتزوج عثمان اثنتين من بنات الرسول عليه الصلاه والسلام مريم وحسناء ذلك لا غير فله ميزه هل نقول يلزم من ذلك ان يكون افضل من عمر لا لان عمر فضله مطلق وهذا فضل مقيد ان ابن النبي طالب بطرح عنه له ميزات غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا اعطين الارضه رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فميزه بالمحبه وبانه يفتح على يديه و حين سال عنه قالوا انه يشتكي عينيه فامر به فاتى فرصق في بعينيه فبرئ كان لا نكون به وجل ثم اعطاه الرايه وقال انفض على رسلك ثم ادعهم الى الاسلام واقبلهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان هديه الله ذكر في الوحي خير لك من كل النعم هذه خاصيه لم تكن لالف بكر ولا لعمر لكن هل يلزم من ذلك ان اكون علي افضل منهما لا كذلك ايضا لما خلفه في غزوه تبوك والجازى رضي الله عنه قال تخلف ابن مساع ودبيه او كلمه النحماء قال انا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون وموسى الا انه انا نبي بعدي وهذه خاصيه له لانه خلفه في اهله كما خلف هارون موسى في في قومه المهم ان الخاصيه المقيده لا تنافي الفضيله ايش المطلب بل اعظم من ذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام من ادرك ويس القرني ان يا يظلمه الدعاء هل هذه القصيصه صارت لاحد من صحابه ابدا ما عندنا صحابه افضل من ويس ابو بكر وعمر وعثمان وعبد المسعود وابن عباس وغيرهم افضل من ويس بلا شك لكن هذه القصيصه له وال ولم يأمر الرسول أحداً أن يطلب من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من غيرهم أن يدعو الأمر طيب فهل نقول هذه القصيصة تقتضي أن يكون أويس أفضل لا بل إن الرسول أخبر بأن العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر خمسين من الصحابة فهل يلزم من هذا أن يكون هؤلاء أفضل من الصحابة لا لا يلزم هذه هذه خصيصا مقيده بهذا الزمن الصعب الضنك لان كذا رايت المجتمع لا يعمل بالجد لله ثقل عليك ان تعبد الله وحده وايضا ربما تتخذ ايش هزوا فتصبر وتحمد فانال هذه الخصيصه بسبب ما يعانون من الاضيق والمضايق لكن لازم من هذا ان نكون افضل من الصحابه وهذه قاعده تنفعك ان الفضل منه مطلق وله مقيد ولا يلزم من الفضل المقيد ان يكون افضل من المطلق ولا يلزم من الفضل المطلق ان لا يكون المفضل فضل مقيد ولهذا قال ونؤمن بان المفصول عن هؤلاء قد يتميز بخصيصه يفوق فيها من هو افضل منه ولكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله على من فضله لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون الآخر ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل وأنها خير أمة بني إسرائيل ومن من وراء بني إسرائيل لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس وهذا خير أمة اخريج اخريج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خير حتى من بني اسرائيل نعم نعم اليس الله تعالى يقول عن بني اسرائيل انهم بضلهم على العالمين على زماني نعم زماني المراد على العالمين الذين سبقوك او كانوا في زمانهم وعما انهم افضل ممن بعدهم فمن بعدهم لم ياتي بعد حتى يكون هناك من افضل ومن فضل عليه فبنو اسرائيل لا شك انهم افضل الامم السابقين لهم والذين في في وقته اما بعد فانهم لم ياتوا حتى يفضل عليهم ولهذا قال كنتم خير امه اهلت الناس وهل بقي امه بعدهم هذه الامه لا لا اذا لهم الخيريه المطلقه فهم خير العالمين نسال الله ان يجعلنا واياكم منه امين لكن وصفهم باوصاف لننظر هل تتحقق فيها في هذا في هذه الامه اولى فامرنا بالمعروف ونهون عن المنكر وطوقن بالله وبنو اسرائيل كانوا لا ينهون عن المنكر تعالى وولا يتامرون بعمل بالمعروف فلذلك فضلت هذه الأمة على غيرها بأسباب كثيرة منها هذه الميزة العظيمة منها هذه الميزة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمام بالله فإذا قال قائل لماذا أخر الإمام بالله عن الأمر المنكر فأنها من أمير لأن الإمام بالله يكون منهم ومن غيرهم حتى الأمم السابقة تなるين بالله لكن الميزة العظيمة التي حصل بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا ونقول بان خير هذه امه الصحابه جنسا او افرادا جنسا وافرادا في معنى واحد فقط وهو الصحبه فالصحبه لا احد يقدر يساوى فيها ابدا لان كل من بعدهم ليس صحابيا لكن هناك اشياء اخرى كما قلنا فيما في سبق موجبات الفضل كثيره قد يفوق فيها التابعي صحابيا من الصحابه كما ذكرنا لكم الان كان ايضا ان اجر الواحد بعين صبر كاجر 50 قد يوجد من التابعين امام في العلم امام في الدعوه الى الله امام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امام في, في كل شيء من متعلقه الدين لا يوجد هذا في صحابي جاء الى المدينه فامن بالرسول عليه الصلاه والسلام ثم انصرف الى ابله لكن اصحبته لا يمكن ان نراها ايش احد بعده اذا باعتبار العموم هم افضل الصحابه باعتبار الخصوص يعني كل فرد انفراد فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائل فضائل موفر له واحده لم تاتي لو لهذا الفرض المعين ثم التابعين نقول فيهم ما قلنا في الصحابه يعني هذه الطبقه من الامه من حيث الجنس افضل ممن بعدهم لكن قد يكون في اتباع التابعين من هو افضل بكثير من التابعين ثم التابعون كم قرن هؤلاء ثلاثه وهذه هي القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضله التي وردت في حديث عمران بن حصين نحن نقول الصحابه ثم التابعون ثم تابعوهم وهؤلاء هم القرون المفضله التي يعبر عنها العلماء بهذا التعبير لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في حديث عمران بن حصين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم عاتت الطبقات الكثيره المتناوب يقول شفع سامح الله وكل ما بعده اهد بالرساله ضعفت الفضيله كل ما بعد عهده من الرساله ضعفت الفضيله وهذا يؤخذ من قول انس بن مالك رضي الله عنه حين شكا اليه الناس ما يجدونه من الحجاج ابن يوسف الثقفي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعدهم شر منه حتى تلقوا ربط نعم من شاء الوقت ونقضي على هذا موطف طيب نعم قال له نعم نعم لا ما هو اقول ما يمكن هذا لان قد يكون في ارض دون ارض صح في ارض دون ارض لكن ليس بالنسبه للجمله والعميد اي يمكن هذا ما ما هناك الحديث نعم يمكن يمكن ونحن قلناها ايضا من قبل ولا انه في ذهنك لكن هذه ما कोई العبره في عموم اللا فلسفه بالسب صحيح ان ان انس بن مالك استدل به على قضيه الحجاج وانه شر من من قبله وان من بعده سيكون شر منه لكن حتى هذا ما ينطق لانه يعني قل ان تجد شيئا مثل قل ان تجد اميرا اول حاكما فعل مثل ما فعل الحجاج ولا سيما من بعده نعم عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني زمان وما ما في شيء ما فعل مثل ما افعلت الحاجات نعم هذا بركه ما في <تصفيق> شيء بالصبي كنا نسمع قلانو خاري او رب المناات ولا الذي يبرد في